وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِقُونَ بِمَا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرأتم وأنتم تشهدون وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا من ونظارون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا لَكُمْ وما الله وَمَنْ لَهُ بِغَازِلٍ مَا تَمَنَّوْنَ لا ايخف عنهم لا هون وَأَثْنَى إِذْ نَمَا مَنْ يَمَنَ بَيْنَنَا يُؤَنِّي ذَهُو استكبرتم ففريق كعبتم وفريق تقتلون. calling